بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا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 ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يكونون واحجرهم هدرا جميلا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 إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطف فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يَوْمًا يجعل الولد نسيبا السماء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 وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ هو خيرا وأعظم أدرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم